ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون واشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا والله تموتن كما تنمون ولا تبعثن كما تستيقظون ولا تحاسبن بما تعملون وأنها لجنة أبدا أو لنار أبدا أو كما قال صلى الله عليه وسلم والذي علمنا صلى الله عليه وسلم أهمية المحاسبة الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت أي حاسب نفسه بنفسه أو كما يقول عمر بن الخطاب حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم واستعرضوا أعمالكم قبل أن تعرضوا على من لا يخفى عليه منكم خافية والذي علمنا صلى الله عليه وسلم أهمية الإعداد لدار الرحيل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 أما بعد فلازال الحديث موصولا بتاريخ العهد العثماني في ظل قيادة السلطان سليم الأول ابن السلطان بيزيد الثاني ابن السلطان محمد الفاتح محرر القسطنطنية ومحرر شبه جزيرة البلقان من الاحتلال الرومي البيزنطي والسلطان سليم الأول تولى مسؤولية الدولة دولة امتدت حدودها السياسية على مساحة 2 مليون و300 ألف كيلومتر مربع شبه جزيرة الأناظول كلها أوروبا الشرقية كلها اللي هي شبه جزيرة البلقان النصف الجنوب من شبه الجزيرة الإيطالية جزر في البحر الابيض والبحر الإيجي، البحر الاسود شبه جزيرة القرم القوقاز دولة امتدت حدودها شرقا وغربا مسؤولية عظيمة لكنه يعني تحمل هذه المسؤولية منطلقا من خطط طويلة المدى وقصيرة المدى اهداف محددة غايات محددة انطلاق من ثوابت محددة آليات محددة تختلف من زمن إلى زمن ما كان يعني ينطلق انطلاقات جديدة لا. واصل المهمة التي من أجلها أقام الآباء والأجداد الدولة العثمانية التي من أجلها ولد وبعس محمد صلى الله عليه وسلم إقامة الدين طبيق الشرائع إقامة الحدود نصرة محمد ودين محمد وأمة محمد صلى الله عليه وسلم إبلاغ كلمة الإسلام إلى الخافقين حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله حتى يأمن الناس كل الناس على دمائهم وأعراضهم وأولادهم ومقدساتهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله إذن السلطان سليم الأول انطلق من ثوابت وانطلق لتحقيق أهداف معينة القضية الكبرى التي من أجلها حرص السلطان سليم على القيام بها هي إبلاغ دعوة الإسلام إلى أوروبا الغربية ومد حدود الدولة الإسلامية لتشمل أوروبا الغربية الهدف الثاني الذي كان بارزا أمامه تحقيق وحدة العالم الإسلامي يبقى يش صحش يبقى في دولة دولة الخلافة العباسية ومقرها مصر وتشمل الشام كلها من جنوب شبه جزيرة الأناظول ويشمل مصر وجزيرة العرب والحجاز وبرقى وطرابلس ما جيبش انها تكون بمعزل عن الوحدة مع اخوانهم العثمانيين الذين اقاموا هذا الكيان الضخم تحقيق ما يسمى بمشروع وحدة العالم الإسلامي الدولة الإسلامية العالمية ده الهدف الثاني القضية الكبرى الثانية اللي من أجلها كان يسعى سليم الأول الهدف الثالث اللي كان يسعى إليه سليم الثالث هو نصرة المسلمين في الأندلس الهدف الرابع هو مواجهة الغزوة الأسبانية البرتغالية التي كانت تستهدف تطويق العالم الإسلامي الهدف الخامس مواجهة عدوان الدولة الصفوية التي انطلقت من ايران الذي كان يقوم على امرها الشاه اسماعيل الصفوي الذي اختار لنفسه مذهبا والتشيع وفرضه على اهل ايران ان نتكلم عن القرن الرابع عشر الميلادي التام الـ القرن الـ الثامن الهجري الثامن الهجري هذا الـ الـ الـ الـ هذه الدولة فرضت كانت إيران تقوم على مذهب أهل السنة والجماعة فرض عليها مذهب التشيع، وفرضه بالدم والنار كما تقول كتب التاريخ الدولة كانت تشكل شوكة في جانب الدولة الإسلامية العالمية وكان لها تخابر مع البندقية دولة أوروبية صليبية في جنوب الشرق لشبه الجري العطالية وكان لهم تعاون مع البرتغال الذين كانوا يتهددون المقدسات الإسلامية ويريدون اقتحام المدخل الجنوبي للبحر الأحمر تحديات كثيرة كانت تواجه السلطان سليم الأول لكنه كان أهلا لها بفضل الله عز وجل أنه تربى تربية إسلامية في بيئة إسلامية تربى على تحمل المسؤوليات منذ الصغر يعني سنة 17 سنة أسندت إليه ثلاث ولايات وأسندت أخوان لأح اسمه قرقود وأح اسمه أحمد أرسلت إليهم إمارات يدبرون يتدربون منذ الصغر على تولي تولي مسؤولية الأمة وبتربيهم منذ الصغر إنه كلكم راعٍ وكل مسؤول عن رعيته فالامير راعٍ وهو مسؤول عن رعيته والإمام راعٍ وهو مسؤول عن رعيته والأب راعٍ وهو مسؤول والأم مسؤولة وال المعلم فكلكم راعٍ وكل مسؤول عن رعيته ويسبق يعني مواجهة هذه التحديات وتحقيق الإنجازات حرص السلطان سليم على ترتيب البيت من الداخل غربة الشرقية كلها دخلت في الإسلام قطع ضخم منها قطاع ظل على نصرانيته وقطاع ظل على وثنيته لكن قطاع أسلم الدولة العثمانية كانت تجد من واجبها أن تعلم الناس دينهم فانتشرت المدارس والمساجد يحققون خدمات تعليمية مجانية وحققون خدمات طبية مجانية وحققون خدمات وتكافل اجتماع مجاني تربية وتعليم الناس أمر دينها لأن أصبحت الدولة العثمانية مسؤولة عن تربية الأمة على الإسلام تعرفها فرض الله عليها، تعرفها الحلال والحرام، تعلمها معنى الطهارة، كيف تقي، تصل، كيف تصوم، إيه فر فر فرِيضَةُ الزكاة، فريضة الحج، وتهيئة الأسباب لهم، وتأمين الطريق لأداء فرِيضَةِ الحج، وزيارة بيت المقدس، وزيارة مسجد النبي عيسى و السلام، كانت طلب مسؤوليتها، بالإضافة إلى التنمية الاقتصادية، تنمية الزراعة والصناعة وتجارة وحشد طاقات الأمة وتحقيق الاقتفاء الذاتي فتعليمهم اللغة العربية تصور بقى يعني لما أقول بتكلم أوروبا الشرقية المسؤولية عبارة عن نص 900 ألف كيلومتر مربع ومش عبارة عن صحراء يعني 60 منها هم 6% منها مشغول لا دي العمران ممتد عبر رومانيا وعبر المجر وعبر بلغاريا وبلاد اليونان تساليا مقدونيا صربيا كوزوفا البوسني الهرسك المانيا البانيا بل وصلت يعني كان يسمع النداء حوالين أسوار فين حينما حاصر المسلمون فين ثلاث مرات كان وصل العثمانيون إلى حدود المانيا وكما قلنا قبل ذلك بل بعضهم وصل كما قل... المسلمون وصلوا عبر الاندلس الى فرنسا وسنرى انه عبد الرحمن الغافقي كان يريد ان يعبر الى فريس وكانت المعركة معركة التي كسر معارض تور بواتيه في 114 هجرية التي كان يقودها شارل مارتل وكان الانتصار محقاقا في هذه المعركة لكن المشكلة الدنيا منكم من يريد الدنيا ومنكم يريد الآخرة انشغل بعد الانتصار الذي تحقق، انشغل الناس فانقلب النصر إلى هزيمان الدولة إذا العثمانية كانت على أبواب أوروبا الغربية ويقول كتاب التاريخ لو انتصر المسلمون في بواتيه لاصبح كان الآن القرآن يزاع في محطات باريس وفي محطات لندن وغيرها إذن الدولة العثمانية طب لماذا لم تكتفي بأن يعني هذه مسؤولية عظيمة نعم لأن كانت تحتاج إلى إعداد يعني قوة عسكرية ضاربة لماذا هي المشكلة دي لماذا الفتوحات الإسلامية لماذا كان أقوى أسطول يعني يعني كان في عهد السلطان محمد الفاتح خمسمائة سفينة نقل غير التراضات والبواج الحربية والمندفعية الأول مرة توضع في المراكب وآلات الحصار وكذا المسألة لأن أصل التدافع بين الحق والباطل سنة ربانية جارية لا تتغير ولا تتبدل في قطاع من بين الإنسان يصد عن سبيل الله يبغونها عوجا لا يريدون للحياة أن تستقيم على منهج الله أن تضبط بالضابط السلوكية المقبولة من الناس كلا إن الإنسان لا يضغط هذا الإنسان الذي يصد عن سبيل الله ويحارب دين الله ولا وكل حهم القتل والسرقة والسلب السروات واحتلال الأوطان وقتل الشعوب لا يأبه للدماء ولا العادو الإنسان فكلا بد من الدولة العثمانية أن تعد القوة المانعة وأعد لهم ما استطعتم لمواجهة هذه التحديات يبقى إذن المفروض الدولة العثمانية إذن مش كانتش الدولة العسكرية لذولة فتح حضاري ترقية الحضارة الإنسانية نقلت أوروبا الشرقية من عصر الظلمات إلى عصر النور من عصر الجهالة والشرك إلى عصر التوحيد نقلت صدق لما يبقى عنده ضمان أسرته أو لا توفي أولاده لهم كفالة الأيتام كفالة الأرامل الإنسان يعالج على نفقة الدولة الزواج، الإحصان، كل ده ما كانش يعرفوه أبناء أوروبا. من الذي علمهم الطهارة؟ من الذي علمهم إن للاللارحام حرمه؟ من الذي علمهم أن للدماء حرمه؟ من الذي علمهم أن للأوطان حرمه؟ من الذي علمه أن في حد اسمها تعاملات شرعية؟ من الذي علمهم أن الرiba حرام وأن من الذي علمهم الإسلام؟ لازم الدولة العثمانية عليها مهمة عظيمة. هي تعليم الناس دين الله للقضية الكبرى إبلاغ دموة محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسل رسول بالهدى الحق ليظهره على الدين كله لا يبلغ أن هذا الدين ما بلغ لي. بلغ عني ولو آية بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصبك من الناس القضية الكبرى التي من أجلها أرسل الله الرسل بداية بآدم الأول رسول مكلم وبداية بنوح أول رسول إلى أهل الأرض ونهاية بخاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم القضية الكبرى اعبدوا الله ما لكم من إله غيره الوظيفة الكبرى وظيفة الدعوة إلى الله أشرف الوظائف لأنها وظيفة محمد صلى الله عليه وسلم وظيفة الأنبياء فانطلق العثمانيون ليؤدوا هذه الوظيفة بقادتها وزعمائها وعلمائها كم مراد التاني أبو محمد الفاتح يعني كان يحب أن يدعو إلى الله بنفسه أن ينشر دين الله يدعو الله أن يسلم على يديه وأسلم قطاع ضخم من أوروبا الشرقية أسلم وظل هذا القطاع الذي عاش في ظل ال ال الدولة الإسلامية وتر وترقية الحضارة اللي اشتار بأوروبا الشرقية حتى اليوم يجد معالم الحضارة الإسلامية في العمران وإن كان الصرب. قد دمروا جانب منها في التسعينات حينما هاجموا كوسوفا والإبادة اللي بيسموها ت, ت... يعني و... و... كوسوفا والبوسنة والهرسك وسلوفينيا وكرواتيا وألبانيا وداخل المجتمع الصربي الإبادة اللي تمك لأن الإسلام شوفوا الذي ال... دخل إليها في عهد العثمانيين ظل راسخا وظل ينمو. حتى كسر عهد المسلمون في في في شبه جزيرة القان في بلغاريا وغيرها، فكانت الإبادة المنظمة في القرن الع العشرين آخر القرن العشرين إبادة منظمة تحت سمع وبصر ما يسمى بالمجتمع الحر تحت شعارات ديمقراطيات الزائفة تحت شعارات ح حقوقهم يعني إذا الدولة العثمانية أدت أعظم ما يكون الأداء مش مجرد فتح إذا كان فتح حضاري علموا الأمة الطهارة علموا الأمة الحلالة والحرام علموها أن للإنسان حرم ولأوطان حرم فالسلطان محمد الفاتح السلطان سليم ابن بيزيد الثاني محمد الفاتح كان له دورا في ترتيب البيت من الداخل في شب جزيرة البلقان في الأناضول، فالإسلام معالم التي إن سافرت إلى النمسا وسفرت إلى كوزوفا وكرواتيا تجد معالم الإسلامية ظاهرة في العمارة وفي حب الناس للإسلام وإن كان إحنا لما تعرضوا لمذابح في التسعينات من القرن العشرين الأخيرة العالم الإسلامي وقف يتفرج كان بس يقدم لهم الطعام والغذاء والشراب وده كالترخيرهم جزاهم الله خيرا لكن كان هذا يجب أن يرتبط بموقف حازم أوقفه إبادة هذه الشعوب المسلمة ده جزء من كياننا العضوي دول أخواننا في الإسلام نحن جسد واحد كف أيديكم وإلا سنمنع عنكم البترول سنقاطعكم سنسحب سفراءنا وكذا ما حصلش حاجة حتى لما أرادت كوسوفا انت سستقل الأيام الماضية على قدر علمه فيش حد من العالم الإسلام اعترف به سبحان الله اعتراف بالصرب المجرمين القتلة سفاك الدماء وأخواننا في الإسلام في كوسوفا ما أحد يأبه لهم ولعلنا نذكر مسباحة سوريبيناتشا التي ظل وقع تحت سمع وبصر العالم الإسلامي والأمة الإسلامية لم تقف إلا عند حد مصمصة الشفاء يبا إذن ده الجزء اللي مد الإسلام لحدود أوروبا الغربية هذه المسألة واقترنت أيضا بمسألة على جانب الكبير الأهمية وهي مواجهة الأحلاف الصليبية يعني ما كانش الأمر شاهل في أوروبا الشرقية أن تستمر كل كم سنة حرب تقودها المجر تقودها الصرب تقودها البابوية باستمرار يبا إذن هذه التحديات هذه كانت مسؤولية الدولة العثمانية لتأمين مع العلم بأن الدولة العثمانية ما كانتش بتفرض أمراء من أبنائها دو... كان فيها إمارات يتح... يتولاها المسلمون وأهل البلاد الأصليين من أبناء أوروبا الشرقية كانت تسلد إليهم مهمة تسيير أمور الدولة حسب معتقداتهم وحسب عاداتهم وتقاليدهم صيروا أموركم من شاء منكم فيؤمن ومن شاء فليغفر لا إكراها في الدين كانت لهم الحرية المطلقة كافة حقوق المواطنة حقوق مدنية وحقوق ما كان, ما, كان محرم ما كان يقهر على شيء العدل مستمر محاكم إسلامية معاملات إسلامية يعني إذا ما كانش نحن مش ده تاريخ مجرد قتال وخناء وحروب لا لا ده ناس حضارة لأن الله عز وجل علمهم أن الأمة المسلمة الأمة العدلة الأمة الشاهد لها مهمة عظيمة جدا إيه المهمة؟ أن تنقل البشرية من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صلاة العزيز الحميد محمد الرسول الله والذين معه أشد راحمة تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه أذلة على المميين إذا نلا سقول حضارة إنسانية معرفتها البشرية والهل هنا شيء على جانب كبير من الأهمية إن دايما طب وليه ال هذا على العسكري على هذا الجانب لأن المشكلة مشكلة الإنسان منذ الأزل منذ أن خلق آدم واستخلف بالأرض ورزق بالأبناء والابن الصالح طغى عليه ابن الفاجر فقتله واتل عليه من نبأ ابني آدم بحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتل قال إنما يتقبل الله من المتقين وبعدين إن في النهاية فسولت له نفسه قتل أخي فقتله يعني إذن الصراع بين الحق والباطل صراع قديم ومستمر والذي اعتدى على على صاحب الحق أخوه الشرير فنحن العالم الآن ينتسب إلى آدم عليه السلام كلكم لآدم وآدم وانطراب نحن أولاد أب واحد وأم واحدة كلكم لآدم تقربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيب إحنا ابن أمة واحدة وأب واحد بس في قطاع شرير واخطاع خير الله عز وجل افترض على القطاع الخير إن يدفع النفسه كلا إن الإنسان لا يطغى لما نزل قال الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ايه المشكله يا ربنا كلا ان الانسان لا يعض الا تجاوز حده تجاوز حده لا يابه للابطان ولا يابه للدماء ولا يابه لحقوق الإنسان ولا يابه للشرائع ولا يابه للدين من الذي يوقفه عند حده انسان العقيدة الذي علم بالقربنا علم انسان العقيده الذي يتلقى عن الله عز وجل منائج الحياة كلها من أجل هذا كان الإعداد وكانت المواجهات تدافع بين الحق والباطل وإلا لو كان الحق سلبيا الباطل يعربد هنا وهناك ويقتل ويستحل الدماء والأعراض ولا يابه لترقية الحياة الإنسانية ولا يابه للإعتامة ولا يابه للفقراء والمساكين ولا يأبه للعجزة ولا, ي... ولا ينمي اقتصاد البشرية والحياة الإنسانية ولا يهيئها لبناء حضارة إنسانية تستقيم على أمر لا, لا ماذا تكون النتيجة كان يبقى فاوضى يبقى, يبقى ربنا قيض الأمة المسلمة اللي هو العامل الفاعل الذي يعصم البشرية من الزلل عشان كده ربنا قال وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكون شهداء الناس وأكون و... شهيدا عليكم احنا الأمة العدل الأمة الشاهدة كنتم خير أمة مخرجة للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر الأمة لها رسالة وإذا ربنا مكن لها مهمتها إيه؟ أعطاها مال ودها ملك عظيم زي العالم الإسلام الآن مليار ونصف حوالي خمسين دولة إسلامية قاد وزعماء وملوك وجند وقاد وعلماء ملك عظيم وأموال ربنا لم يجعل العالم الإسلامي يمد يده لحد أعزهم الله بالإسلام أعطاهم المال الوفير أعطاهم الثروات أعطاهم كل خير بس ربنا اشترط عليهم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة واتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور هل إحنا فعلا قمنا بفرض الله علينا؟ سؤال النطر وحوال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم واستعرضوا أعمالكم قبل أن تعرضوا على من لا يخف عليه منكم خافية كلكم راعي وكل مسؤول على ياته وإن توكل إليك تعن عليها إنها لا أمانة وإنها يوم القيامة لخزي وندام إلا من أخذها بحقها كل منكم على ثغر من ثغرات المسلمين فلا يؤتى يؤتين أحد من قبله هكذا تعلم علماء وقالت بني عثمان وانطلقوا يؤدون أعظم كان يكون لداء لذلك أقاموا دولة إسلامية سنرى أن امتدت على مساحة مش ثلاثة مليون كيلو متر ربع على ثلاثة وعشرين مليون كيلو متر مربع اللي بيسموه البحر الأسود الآن وشبه جزيرة القارم جزء من الكيان القوقاز اللي هي داغستان واسباكستان آآ آآ آآ اللي هي داغستان والشيشان وأزربيجان وستية الشمالية والجنوبية القوقاز كله 314 ألف كيلو متربع كان جزء من الكيان العضوي للدولة العطمانية لما استولى الروس علي سنة 1788 أو 69 1869 وجاءت الثورة البرشفية قسموها 14 قسم ومزعقوها وغيروا لسانها العربي وغيروا معتقدها وغيروا واصبح دلاتي لا نعرف ان لها علاقة بالعالم الاسلامي نسيناها رغم ان ذا جزء ينسى سعضوا من اعضاء جسده جزء من الكيان السياسي لدولة عصمانية انا عاوز اقول مرة اخرى يبقى دا ال الهدف الرئيس اللي كان وضعه تحت نظره السلطان سليم اللون الهدف الثاني هي نصرة المسلمين في الأندلس دولة إسلامية في الأندلس تأسست سنة 92 هجرية ممكن أن نفرد لها محاضرات ما بعد واستمرت من 800-400 إلى 897 هجرية كم سنة؟ 800 سنة كم جيل؟ حوالي الطلق تلتاشر جيل تلتاشر جيل تب ايه اللي ودى الاسلام الاندلس لان الدولة الاسلامية التي تحسست على عهد محمد صلى الله عليه وسلم وتوصلت على عهد الخلفاء الراجدين وعلى عهد بني امية وعلى عهد بني العباس كانت تدركه أن أمن العالم الإسلامي كل لا يتجزأ فأمن الجزيرة العربية من أمن شبه جزيرة إيبريا من أمن شبه جزيرة البلقان من أمن الشمال الأفريقي أمن بيت المقدس من أمن العالم الإسلامي أمن مكة والمدينة مرتبط بالأمن العالم الاسلامي الامة الواحدة كالجسد الواحد اذا اشتكى من العض تداعى له سائر الجسد بالسهر والحم فعشان كده انطلق المسلمون لفتح الاندلس بدأوا من متى لما تم رفع الاحتلال البيزنطي من ارض الشام وتحرر البيت المقدس سنة 600. 34 ميلادية 15 هجرية وتحررت الشام كله وهرب هرقل الى قسطنطينية وتحرك عمرو بن العاص العاصي مصر وتحررت مصر من قبضة الاحتلال الرومي وهنا بالمناسبة دي اود ان اذكر ان الاحتلال الرومي البيزنطي اللي كان يحتل مصر 700 سنة ما كان يسمح لأحده كان فيه نصارى موجودين يسمونه الأقباط والقمط معناها مصري مش معناها نصراني أهل مصر كانوا يعانون الأمرين تحت الحكم الروماني يحكمون بقانون اسم قانون الشعوب ما كانش لهم كيان كانوا لا يسمح لهم بمباشرة دينهم لا يبنى لهم كنائس يهربون إلى الجبال وظلوا على هذا النحو حتى قيد الله محمداً وصحبه وجاء عمر بن العاص في عهد عمر بن الخطاب ليحرر مصر من قبضة الاحتلال ويصدر بيان الى بن يمين المسؤول عن نصر مصر انت امن وارجع ودبر امر اخوانك ودينك فلكم حقوق المواطنة والامن والامان لأول مرة يا امن شعب مصر كله في ظل دعوة الاسلام وما قهر المسلمونة شعب مصر على تعلم العربية لا لأن الأمة دي إسلام دي اللغة أحبوا المسلمين فدخلوا في دين الله أفواجه وتعلموا لغتهم عشان يتعلموا دينهم ومعالماتهم وسعدوا كانوا أسعد الناس ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم من عز أقول بعدها تحرك المسلمون باتجاه الشمال الأفريقي أذكر على سبيل المثال الأبرز الشخصيات عقب بن نافع اللي ربنا غنموا الشهادة ومن بعده حسان بن النعمان ومن بعده موسى بن نصير وطارق بن زياد سنة 92 هجية كان قد تحرر الشمال الافريقي من قبضة الاحتلال الرومي وتحرر جزء من البحر الابيض من قبضة الاحتلال الرومي وعبر المسلمون الى الاندلس واقاموا حضارة إنسانية زاهرة ابا اذا الـ الـ الـ المسألة مش قضية سلطان وحدود يعني الغرب الآن يحتل العالم ويحاصره بخواعد الأسكرية ايه الهدف يعني هل اقامت تحقيق الأمن والأمان لقد افتخرت الإنسانية الأمن والأمان استخدام سلحة الدمار الشامل اسمها تلويث البيئة سلب الثروات. في فرق شرص مقابلة مهمة جدا يوم كنا خير أمة كان للحق مكانا كان للأقوال فعل فاسألوا الترجوان يبقى إذن أمتنا لما فتحت الأندلس كان يؤمن الخلفاء الراشدون وكان يؤمن بنومية وكان يؤمن العباسيون وكان يؤمن الزنكي وكان يؤمن الأيوب وكان يؤمن المماليك أن الأمن أمن العالم كل لا يتجزأ أمن الأمة الإسلامية كل لا يتجزأ ولن يتحقق السلام العالمي الذي نشده إلا بكسر شوكة المجرمين الذين يعربدون شرقا وغربا قد ربنا غالب كتب الله لأغلبان أنا ورسلي إن الذين يحدون الله ورسوله أولئك في الأذنين كتب الله لأغلبان أنا ورسل بس ربنا قال ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم فوصل الاسلام الى الاندلس وتاريخ الاندلس انا ذكرت يقرأوا ما كتب ومنهم كتاب ست اللي هي لذجرة اللي هنكة هنكة اللي هو شمس الله يتسط على الغرب وده ممكن نرجع له في وقت زي كان في العمر يبقي عشان نقرأ النقلة البعيدة في حياتي اهل اوروبا لان في شيء بالجزيرة في الأندلس يعني تتلمز الغرب في جمعات قرطبة وطليطلة وأشبيلية وغرناطة وكال العلماء العلم التجريب والعلم الكوني والعلوم الشرعية والفلسلام كل ذا تحقق للأمة في, في شبه بالجزيرة سبحان الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي أمره ربه بالبلاغ يأمر أمته أن تحمل قضية الإسلام إلى العالم كله ويطيع المسلمون ويستجيبون لتوجيه محمد ولتوجيه الله من قبل بلغ ما أنزل ليك قم فانذر وربك فكذر وثيابك فطهر والرزة فأجر ولا تمن تستكر فعشان كده وصلت الدعوة وظل الإسلام يؤدي دوره بعد كده حصل ضعف في كيان الأمة نتيجة ايه الترف حب الدنيا وقراهته الموت الخلل الذي بدأ يتسلل إلى المعتقد والبدع والمنكرات والاختلاط بالشعوب بأصحاب الديانات الأخرى والفتن التي بدأت تنخر بين أبناء الإسلام هذا عربي هذا بربري هذا مسلم من أصل قوطي بدأ يسير القوميات والنعرات وانتقلت الدولة الإسلامية في الأندلس من دولة امتداد لدولة بني أمية إلى دولة مستقلة وبعدين ملوك الطوائف وعبر الموحدون والمرابطون بعد 800 سنة آزن القدر بأن تغيب شمس الإسلام عن الأندلس اللي همنا في الدرجة الأولى هنا وقع أبو عبد الله آخر الملوك غرناطة آخر معخل صدق الاستسلام في محرم سنة 897 هجري. وما اكتفاش بكذا خرج هرب الى البر الا الافريقي راح فاس هو وزوجاته واولاده العجيبه وعاش فتره هناك كان المفروض مكانه بين اخوانه هو القائد بس كان شاب عنده 11 سنة وقام وقال له هو توقع صك الاستسلام فلما وقع صك الاستسلام قالت لك يبكي ملك بكاء النساء ملكة لم تحفظه حفظ الرجال هرب وبدأت المأساة وبدأت محاكم التفتيش ونقض الأسبان والبرتغال عهودهم نقض عهودهم مع أنهم أعطوا عهد للمسلمين يأمنوا فيه على مساجدهم ويباشروا يعني شعائر دينهم يصوموا يصلوا يأمنوا يأملون على أعراضهم، على أموالهم، على لا أحد يقهرهم على على على غير دينهم، و و و ولا أحد يحل له أن يأخذ شيئا من أموالهم ولا ممتلكات يعني أعطوه عهودا على إنه يعني آمنين مستقرين في بلادهم بمجرد ما خرج أبو عبد الله وبدأت حمل التصفية الإسلام كان أمامه الاسبان والبرتغال هدفين أساسيين إسقاط نظام الحكم الإسلامي في الأندلس وإلغاء العمل بالشريعة نمر اثنين إبادة الشعب المسلم في الأندلس ده 13 جيل ده 800 سنة إسلام في الأندلس إبادة شعبي بأكمله؟ نعم وبدأت المذابح الكبرى استغاث المسلمون فاستجاب بيزيد الثاني وجه قوات أسطول لحضو الأو... البحر الأحمر واصل السلطان سليم الأول نصرة إخوانه في الأندلس السلطان سليم الأول إذن استجاب لأنه شرعا إذا استغاثك أخوك فأغذ انصر أخاك ظالما مظلوخ أنك مظلوبي من نصر مسلما في موقع نتاخذ فيه من عرد ونتاخذ فيه من نصره الله في موضع نحبي فيه نصرته فخرج المسلمون قوات البحرية من اسطنبول من البحر الإيجي من صغور شبه جزيرة الأناظون وشبه جزيرة البلقان لنصرة إخوانهم على أرض الأندلس يبقى الشارع يعني أولا نصرة إخواننا في الإسلام فريضة نبرة اتنين ان امن العالم الإز... الامة الاسلامية كان من امن الاندلس فضياع الامن والامان في الاندلس يعرض امن العالم الاسلامي الخطر فلذلك تحرك السلطان بيزيد ومن بعده السلطان سليم الاول نبرة ثلاثة يعني ال... ال... ال... ال... الاندلس كانت دار اسلام دار سلام والمسلمون ما كانوش بس مسلمين عرب ده الأسبان والبرتغال الذين أسلموا كانوا غالب الناس والعرب المسلمين والبربر المسلمين اللي منهم طارق بن زياد وقامت كانوا دار سلام شرائع الإسلام مطبقة العدل قائم التربية التعليم التكافل الاجتماعي المعاملات الإسلامية قم كانت تتعامل بالذهب والصده ما كانتش بتتسول رغيفة خبزها ما كانش في حاجة ما فيش تعاون بالربة ما فيش انتاج مثلا مصنع للخمر يشغل مثلا ويتصور اللي عليه دا, لا. دا كانت أمة قمة في الطهارة والنقاء فإذا انتدار إسلام يبا كان من الواجب عليه أن ينصر دار الإسلام ويحرص على بقائها من أجلها تحركت قوات سليم الأول في طبعا وحدات الإنقاذ و و, و, و, و, و, و, و وحدات العوز أقول اللي, اللي كان بالتحاول أنها تحمي المسلمون الذين يريدون أن يغادروا الأندلس إلى البر المغربي هذه المسألة الثالثة التي أشرنا إليها أنه إسقاط الحكم الأندلسي في آخر معقل وغرناطة اقترن بشيء خطير جداً. اللي انتبه ليه الصلاطين العثمانيون وانتبه اليه المسلمون ان الاسبان والبرتغال بابا روما اجتمع بهما قال يجب ان ننتقل الان من مرحلة الدفاع الى مرحلة الهجوم وجاب الكرة الاراضية وقسمها قسمين اطلق يد البرتغال في النصف الشرقي واطلق يد البرتغال الاسبان في النصف الغربي وخرج الاسبان والبرتغال مأذونا لهم من البابا في تطويق العالم الإسلامي تحت مسمى الكشوف الجغرافي وهذا تزوير لأن كانت حروف صليبية شعارها الصليب أو المدفع يتنصر يالقتل ده شعار الغزوة البرتغالية والغزوة الأسبانية شعر القتل أو المتحفة وقان ذلك إذن أول حملة على أذكر طبعا حملة كولومبوس خرجت ضمن هذه الحملات مع يعني اشتداد النكر على المسلمين في هندلس اقتحموا المحيط الأطلاصي وبدأوا دو أوروبا يعني كان عندها علم بالأماكن التي تريد أن تحتلها تصل إليها نعم في ناس من البرتغال والاسبان يعاونهم كان بعض اليهود وصلوا إلى مكتبة نص وبغداد وغيرها وسرقوا الخرائط بتاعة العالم القديم التي تثبت ان المسلمين كانوا يعرفون سواح امريكا وكان فيها ناس هناك بعضهم مسلمين كما تثبت الأبحاث الأسرية وأول رحلة قام بها داسكو دي جاما كان قائدها ابن ماجد العربي السفن الإسلامية والبحارة مسلمين وادوات الملاحة اسلامية الاسطرلاب وخرج باسكو دي جاما ليطوف حول افريقيا وصل الى ما يسمى رأس الرجاء الصالح لرأس العواصف وحينما وصل الى رأس الرجاء الصالح قتل ابن, ابن ماجد العربي وقال كلمة لا تذكرها كتب التاريخ قال كلمة الان قد طوقنا العالم الاسلامي وما علينا إلا أن شدة الخيطة ليختنق لأنه مش يختنق بإذن الله لأنه باخ لأنه من قدر الله الغالب بس هو لازم يمتحن وربنا بعد كده لما يأخذ بالأسباب ربنا هيوكافئه بعد ذلك تحرك جاما إلى شرق أفريقيا عاوز مكان ينزل فيه يبني له كيان سياسي ينطلق منه لحرب الله ورسوله عشان يدخل البحر المتوسط لأنه في مخه مكة والمدينة كما سنرى وعشان كده نرى لما حب ينزل في شرق افريقيا عند مدينة كلوة رفض المسلمون قال هذه ارض الاسلام ولا يدوسها الكفار ابدا وكانت معركة وضرب باسكو دي جامع شرق افريقيا ودمر 300 مسجد ثم انطلق الى الهند صغرك الكت وايضا دلهي وكان في مركب للحجاج في في في, في المحيط الهندي اغراقها ومثل بالحجيج دي كانت كشف جغرافية بقى ولا حروب صليبية شعارها الصليب أو المدفع عشان كده السلطان سليم الأول أدرك الخطر الذي يتهدج العالم الإسلامي من المدخل الجنوبي العدو عجز أن يقتحم البحر الأبيض أنه بحر إسلامي الأسطول الإسلامي هو الذي يسيطر الدولة العثمانية هو الذي يسيطر الحوض الغربي والحوض الشرقي هذا الهدف ولذلك لجأ الصليبيون الأسبان والبرتغال يعمل حركة الكفاف ويدخلوا من المدخل الجنوبي للبحر الأبيض وبغاس باب المندب وبعد كده اليمن ومصوّع زيلة وبعدين ووجدت فعلا تم القبض على ما أسكف فيما بعد بمعرفة الشريف بركات تم القبض في عهد السلطان قنصو الغوري لأن دولة المماليك كانت هي المسؤولة عن, عن, عن الحجاز والحرمين الشريفين وكان يصم المماليك خادم الحرمين الشريفين فلما وصل قبض على ثلاثة ناس يرتدون الزي العثماني في مكة المكرمة يحومون حول البيت الحرام تم القبض عليهم ولما كشفوا التياب وجدوا أنهم مختونين فاعترفوا قال إحنا مقدمة الجيش البرتغالي إحنا فينا في مكة علشان الجيش المرتغالي اللي هيجي يقصد مكة ويقصد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بل انهم يرغبون في حمل رفات النبي صلى الله عليه وسلم الى بلاد الغرب علشان يقضوا في مقابلها الـ الـ الـ الـ الـ الـ بيت المقدس شوفوا الخطر بقى اذا المخدسات بخطر ماذا فعل اهل عثمان عشان نشوف المهمة العظيمة رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه اخلصوا لله عز وجل أدركه أن الحفاظ على المقدسات فريضة وأنه لابد من وحدة العالم الإسلامي ولابد من ضم الصفوف وأن الخطر ماحق ولن يقف عند الأندلس ولكنه يستهدف العالم الإسلامي كله ولذلك عقد معاهدة على مدة 20 سنة مع الأحلاف الصليبية المجر والفرنسا وانطلق بقواته ليوحد الصفوف لمواجهة الخطر البرتغالي هل أدركنا أن الإمامة أمانة وأنها يوم القيامة خز وندام إلا من أخذها بحقها هل أدركنا أن حفظ المقدسات مسؤوليتنا جميعا لا يعذر من ذلك أحد وإمتنا وقادتنا وزعماءنا في المقدمة ومن أجل هذا جيش الجيوش للحفاظ على الأعراض والمقدسات هذه قضية و... هل أدركنا أن العدو هو العدو لا تخطئه العين وأخطر شيء أن نتعام عن معرفة العدو أو تجاهله ونسمح له أن تغلغل في حنايانا ونوهب الأمة بأن العدو صديق, وأن صديق. مشكلة خطيرة إذا تقرأوا التاريخ في العبر ضل قوم لا يدرون الخبر بقيت كلمات قليلة عشان نختم لها في هذا اللقاء مما لا شك فيه نحن الآن نحس بما يجري على أرض فلسطين المحتلة ونصرة إخواننا فريضة ولكن أود أن أذكر بصفحات من تاريخ ما يسمى بمعاهدات السلام أو اتفاقية أسلو عشان نفسر ما يجري على أرض ضفة الغربية وأنا أدعو قادتنا وزعماء العالم الإسلامي أسأل الله لهم التوفيق والسداد وأدعو أمتنا أن تتحرك ما يجري على أرض الضفة الغربية يخدم العدو الصهيوني. يخدم مشروع يعني التمكين الكان الصهيوني من فلسطين. معارضة لا مديرة 17 عشر سنة أصله وغزة ريحه ويروا ما كتبه عبد الصطار أبو حسين في كتابه غزة اتفاقية غزة ريحه فيها نصوص سرية نشرتها نشرتها. الانباء الكويتية على ما اذكر لا يخطئني العنوان ومن ضمن نصوصها اتفاقية امنية ان كان ايامها المنظمة تقدم بيان وكشف باسماء المجاهدين على ارض فلسطين كلها وتجريدهم من سلاحهم وحماية الكنصف ما يجري على هذه الارض الان جريمة ترتكب في حق هذه الأمة وواجبنا الزود عنهم ونصرتهم وتمكينهم من أداء ولا ضاعت فلسطين ولن يعود اللاجئين ولن يفرج عن الأسرة وهذه مسؤولية الأمة إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وللحديث بقية ولا أنسى أن أدعو الأخينا الدكتور ياسر نصر أسأل الله عز وجل أن يشفيه وشفاء لا يغادر سقما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته